بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة نمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لنبذن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن ها عليهم مقصدة في عمد ممددة